يُسْقَى وَانْيُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أئذا كنا ترابا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 وَلِكُلٍّ قَوْمٌ هَادٍ اللَّهُ الله سَمِعَ اللَّهُ لمن حمد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 ويقول الذين كبروا لئن أنزل عليه آية من رب إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تغيظ الأرحام وما تزداد وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ عَلِيمٌ بِالْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ سَوَاءٌ مِّنْهُم مَّن أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍّ بِاللَّيْلِ وَسَارِحٌ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 هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيبته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادنون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء, لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسد كفيه إلى الماء ليبلغ أفاه ليبلغ أفاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال قُلِ اللَّهُ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ الله أكبر الله أكبر قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتهم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور ام جعلون الا لله شركا خنقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء قل كل شيء وهو الواحد القهار انزل من السماء ماء فسالَت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حية أو, أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينقذ في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال الله سمع الله لمن حمد الله أكبر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 ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجربهم وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقوب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 سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار الله سمع الله لمن حمد الله لمن حمد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 وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما يا أنقل إن الله يضل من يشاء قل إن الله يضل من يشاء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 الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أنا بذكر الله لتطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمام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 ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم يئس الذين آمنوا أن لو, أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعا أو تحن قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد الله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 الله اكبر الله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 وَلاقد تُزَ بُصون منِن قبلكَ بَأَملَيت الذيين كَبَواثُ أَخَذتهُ ثمَُّ أأَخَذهُم فكيبكَ نعقاب وَلاقدسْ تُْزَ قبلك بَأَملََّذينَ كَبَوا ثمُ أأَخَهم فكيبَ كَ ن عقَاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهون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 أكنها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك وَمِنَ الأحزاب من ينكر بعضه قُلْ إنِما أمِرتُ أن عبُد اللله وَلا أشرركَ بِ إلَيه أَد وَإِلَيه م آاب وَوكذلكَ أَزَلنا مكم ع ربّ وَلا إنِن التبععتَ أَهُواءهُم بدم جكَمِنَ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 يمحو الله ما يشاء ويثبت يمحو الله ما يشاء ويثبت عندهم ام الكتاب واما نريانك كما الذين نعدهم او نتوفيانك او نتوفيانك عليك البلاغ علينا الحساب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 سَمِعَ اللَّهُ لِمَا تْحَمِدَهِ الله أكبر الله أكبر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 كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, بإذن ربهم إلى رَبِّهِمْ العزيز صِرَاطِ الله الْحَمِيدِ اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ الأرض فِي الْأَرْضِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ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 وَإِذ قالَالَمُ سَالِقَمْ إِذ كُرون عممَةَ اللهَّ عَلَكمُمْ إِذْ أَ جَكُم مِن آالِفِعَون إِذْ أَ جَكُم مِن آن فِعونَ يَسمونَكُمْ سُ العذاَابَ وَيُذَبِّحونَ أَابْنَاكُمْ وَيَسَْحونَ إِساءكُم وَفذَ لِكُم بَن أُم مِ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 وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شك فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أن تَصُدُّونَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يعبد فأتونا بسلطان مبين وقالت لهم وخالت لهم رسلهم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباد وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله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 فان كان من خاف مقام ربي وخاف وعيد واستفتح وخاب كل جبان عنيد من ورائه جهنم من ورائه جهنم ويصطام ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسر ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليل الله سمع الله لمن حمده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 وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله, جميعا وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تباعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم قالوا لو الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الامر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 ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم الله سمع الله لمن حمده اللهم أكبر الله الله اكبر الله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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأدخل الذين آمنوا وعملوا صالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها والحالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة, طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكنا كل حين بإذن ربها وَيُضْرِبُ الله الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَاتٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ نَجَتْ تَثْمِنُ فَوْقَ الْأَرْضِ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمنوا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 وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيل قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا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 وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ فَأَتَتْكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا وَإِن تَعُدُ نِعْمَةَ الله لا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَنُّو مِن كَثْرِهِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّونَا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ تبعني فَمَنِ اتَّبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إني أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بواد غَيْرِ ذِي زَرْعٍ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً من الناس تهوي إليهم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 سمع الله لمن حمده الله اكبر الله الله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 مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الذي وعبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفرني ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مطين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفدتهم هواء وَأَذَرْنَا سَيَوْمَ يَأْتِيهِمْ عَذَابٌ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ نُجِبْ دَعْوَتَكَ ونتبع الرسل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 وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم مكره وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسولا إن الله عزيز ذو يومَُبدَّل الأررض غيغ الأرضِ والسماوات وَبزون الل وَوبزُون الل الاح القه وَوتَ المجرمين يَومَئذٍ مقرنين في الأصات وَوتَ المجرمين يَومَائذ مقرنين في الأصباء. سَرَابِينَ هُمْ مِنْ قَطْرَانٍ سَرَابِينَ هُمْ مِنْ قَطْرَانٍ وَتَغَشَّى وُجُوهَهُمْ دَمٌ لِيَجِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَٰذَا بَنَاؤُهُ لِلنَّاسِ وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الله سمع الله لمن حمده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 اللہ